يا حسرة على العباد ما ياتي من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن رَخِيلٌ وَأَحْنَابٌ فَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ تُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ نَهَارٌ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ